حاشية بن قاسم رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد واذا قيل حاشية على كتاب التوحيد فثم كتابان كتاب الاصل وهو المتن وهو كتاب التوحيد وصاحبه معلوم سياتي شيء من ترجمته وكذلك ما يتعلق بالمحشي الذي هو الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي نسبة الى عاصم وهو جد القبيله المشهور بنجد من قبائل قحطان ولد رحمه الله تعالى سنة الف وتوفي سنه 1392 رحمه الله تعالى وهو له مصنفات عديده كما هو معلوم ومن اشهر كتبه حاشيته على الاصول الثلاثه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكذلك حاشيته على كتاب التوحيد وهو كتابنا وكذلك له الحاشيه الكبرى على روض المربع في حق الحنبلي وهو معروف بحسن التاليف وكذلك شده الاختصار واتي كذلك حسن الترتيب والتهذيب واما متن وهو كما هو معلوم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على على العبيد ومؤلفه الإمام العلامه رباني محي السنه مجدد الدعوة وحيد الزمان مقيت اكابر السلف أبو علي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن الشيخ سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد الحنظل التميمي ولد سنة ألف وخمس عشر محسنه وفضائنه أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر افتخرت به نجد على سائل الأمصار وزهى عصره على سائل الأعصار وشهد له أهل عصره ومن بعدهم بالعلم وتجديد الدين وتواتر الثناء عليه عن فضلائهم وأكابرهم قال الشيخ عبد القادر بدران دمشق رحمه الله تعالى ولما امتلأ من الآثار وعلم السنة وبرع في مذهب أحمد أخذ ينصر الحق ويحارب البدع هذا الأصل فيه كل عالم علم حقه واجب عليه نصرة السنة محاربة البدع فضلا عن محاربة الشرك الأكبر والاصغر ويقاوم ما أدخله الجاهلون في هذا الدين حنيفي والشريعة السمحاء ولم يزل مثابرا على الدعوة حتى توفاه الله عز وجل وتوفي رحمه الله تعالى سنة 126 وهذا شيء مختصر مما يتعلق بصاحب الأصل وهو كتاب التوحيد وكذلك ما يتعلق بنظر في صاحب الفرع وهو المحشي ولا شك أن النظر في كلام أهل العلم من جهة التراجم هذا حسن لطالب العلم أن يعرف تراجم العلماء لأنه يستفيد حينئذ كيف تلقوا العلم ويستفيد كذلك كيف بلغوا العلم وهذه مما يحتاج إلى أن ينظر فيه على جهته من مارس ذلك وليس المراد من النظر في تراجم أهل العلم أن يجعل العالم قدوة من حيث يثبات حكم شرعي الحكم الشرعي إنما يؤخذ من الدليل الكتاب والسنه وليس من من التراجم وقد يخطئ بعض من نظر في شيء من تراجمه العلمي قديما وحديثا أنه اذا راى شيئا فعلى كما يفعل هذا ليس على اطلاقه ليس على فاطلاقه بل النظر انما يكون في في الدليل كتاب التوحيد اسمه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ويقال اختصارا كتاب التوحيد سبب تعليف هذا الكتاب قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في بيان حال الأمة قبل ظهور الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى وما وقع وحل بها من الشرك الأكبر كما ذكره صاحب الدرر في الجزء الأول قال رحمه الله تعالى كان أهل عصره ومصره في تلك الأزمان قد اشتدت قربة الإسلام بينهم وعفت آثار الدين لديهم وانهدمت قواعد الملة الحنيفيه وغلب على الأكثرين ما كان عليه أهل الجهلية وانطمست اعلام الشريعة في ذلك الزمان وغلب الجهل والتقليد والعراض عن السنة والقرآن وشب الصغير وهو لا يعرف من الدين إلا ما كان عليه أهل تلك البلدان وهرم الكبير على ما تلقاه عن الآباء والاجداد وعلام الشريعة مطموسة ونصوص التنزيل وأصول السنة فيما بينهم مدروسة وطريقة الآباء والأسلاف مرفوعة الأعلام وأحاديث الكهان والطواغيت مقبولة غير مردودة ولا مدفوعه قد خلعوا رفقة التوحيد والدين يعني عم الشرك وإذا وجد الشرك معناه إذن ليس ثم ليس ثم إسلام ولذلك عبر بأنهم قد خلعوا ربقة التوحيد والدين يعني ليسوا مسلمين وجدوا واجتهدوا في الاستغاثة والتعلق على غير الله من الأولياء والصالحين والأوثان والأصنام والشياطين وعلماءهم ورؤساؤهم على ذلك مقبلون ومن بحره الأجاج شاربون وبه راضون وإليه مدى الزمان وإليه مدى الزمان داعون لآخر كلامه رحمه الله تعالى هذا يبين حالة الأمة آنذاك وحينئذ تصدى لذلك شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه تعالى فدعا وألف وصنف وناظر وبيّن معالم الدين موضوع الكتاب قال في فتح المجيد وأما كتابه المذكور الذي هو كتاب التوحيد فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيان الأدلة من الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه وهذا لم يسبق له نظير في التعليف على هذه الجهة وإن تكلم من تكلم من السابقين فيما يتعلق بالتوحيد على جهة العموم لكن إفراد كتاب يتعلق بتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية وبيان الأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة وقول السلف وبيان ما يضاده وهو الشرك الأكبر والشرك الأصغر والبدع والمعاصي هذه أربعة أنواع تضاد التوحيد من من أصله أو كماله الواجب أو كماله المستحب فالشرك الأكبر ينافي توحيد من أصله والشرك الأصغر ينافي كماله الواجب وكذلك البدع القادحه وأما المعاصي هذه كذلك تنافي كماله الواجب وقال ايضا وقد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جمل من ادلته لايضاحه وتبيينه رحمه الله تعالى قد أجاد وأفاد في هذا التصنيف الذي لا نظير له البته ومن تدبر الكتاب علم ذلك منهجه الكتاب اشتمل الكتاب على سبعة وستين بابا على خلاف يسير في عد الأبواب قيل ست وستون قيل سبع وستون الخلاف في الأول كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هل هذا باب مستقل أم لا فيه نزاع يترجم لكل باب بترجمة تفيد حكما خاصا أو حكما عاما يترجم لكل باب بترجمة تفيد هذه ترجمة إما حكما خاصا وإما حكما عاما حكما خاصا كقوله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب من حقق التوحيد إذا كلام في من الموضوع هنا المحكوم عليه محقق التوحيد حكم عليه بماذا بحكم خاص إذا هذه ترجمة خاصة أو حكما عاما كقوله باب ما جاء في الرقى والتمائم باب ما جاء في الرقى والتمائم يعني ما ثبت في هذين الأمرين ولم يفصل فيهما ولا شك أن من التمائم ما هو ممنوع ومنها ما هو مختلف فيه منها ما هو ممنوع باتفاق كالتمائم الشركية ومنها ما هو مختلف فيه كما لو كانت التميمة من قرآن أو سنة هذا وقع فيها نزاع بين بين السلف وبعضهم أجازها والبعض كف والرقى كذلك منها ما هو ممنوع ومنها ما هو مشروع ومنها ما هو جائز فأطلق المصنف رحمه الله تعالى ليبين أن الأدلة هي التي تميز هذه الأحكام بعضها عن بعض ثم يذكر بعد, بعد أن يترجم بترجمة خاصة أو ترجمة عامة يذكر بعض الآيات والأحاديث والآثار التي تكون أدلة لهذه الترجمة وهذا الدليل هو دليل لي للترجمة فالترجم حينئذ تكون النتيجة أن الحكم الشرعي يكون نتيجه يكون مطلوبا والدليل حينئذ يساق من أجل إثبات الحكم الشرعي فالترجم نتيجة وهي حكم مستخلص من دليل خاص أو دليل عام لأن ما تثبت به الاحكام الشرعية قد يكون دليلا خاصا وقد يكون دليلا دليلا عاما وليس كل حكم شرعي ولو كان خاصا لابد أن يثبت بدليل خاص انما قد يكون ثم ادله عامة وأكثر دلة الشريعة على ذلك قال أو دليل عام من يدل على ذلك الحكم الذي ترجم به وربما يجعل النص ترجمة وعنوانا للباب فلا يذكر ترجمة إنما يجعل الآية دليلا على على ما تحته كقوله باب قول الله تعالى أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون فلم ينص على حكم معين وإنما أتى بالنص مباشرة وجعله ترجمة وهذا فيه إشارة إلى أن حكم الشرعي قد يعلم الطالب أن يستنبط من دليل الشرع ترجمة معنى أنه قد يمارس شيئا من الاستنباط لا على جهة الاستقلال وإنما على جهه التبع حينئذ يستنبط بنفسه ترجمة ويعرض النتائج على كلام أهل العلم ولم يذكر من الأحاديث والآثار التي ذكرها تحت التراجم إلا من صح عنده إما بذاته وهو صحيح لذاته أو بغيره وهذا اعم فيشمل حينئذ الحسن الذي يصح الاحتجاج به مع تخريج للحديث باختصار والعبرة حينئذ بحكم المصنف لنفسه بنفسه فما جعله حجة فقد صح عنده وما كان فيه ضعف حينئذ لما اتى به على جهة جهتي على جهتي الاستئناس، واهل العلم قد يذكرون الحديث الضعيف ولو حذف سنده كانوا قديما يذكرون الحديث الضعيف فإذا ذكر سنده فقد أحال القارئ أحال القارئ على ذكر من؟ ذكر الرجال حينئذ يقف على كل رجل فيعلم أن هذا ضعيفا أو فيه ضعف ولكن إذا حدث السند حينئذ قد يذكر على جهة الاسناس فيكون الحكم مأخوذا من الآية أو الحديث الذي يليه ثم قد يذكر حديثا ثانيا أو ثالثا أو أثرا لبعض الصحابة أو من بعدهم ولا يكون ثابتا في نفسه ولكن يكون فيه شيء من الضعف وإذا كان كذلك فهو صالح عند كثير من أهل العلم إلى احتجاجي به على جهة الاستئناس وإن كان الأول كذلك عدم ذكر الحديث الضعيف لأن في الصحيح وما في حكمه من المقبول فيه غنية وكفاية والعبرة بالحكم على الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بحكمه هو لا بحكم غيره ثم إذا ذكر الأدلة لذلك المترجم به في الترجمة يذيل كل باب بمسائل وفوائد. قل فيه مسائل فيه. الضمير هنا يعود إلى إلى الباب، يعني في هذا الباب مسائل. وهذه المسائل عند التأمل تجدها أنها مستمدة من من الآيات والأحاديث، فهي كالشرح للباب. ولذلك إذا قيل أول شارح لكتاب التوحيد، وإن لم يجعلوه كذلك، لكن الأول أن يجعل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بذاته هو أول شارح فذكر الترجمة وذكر الآيات ثم ذكر الأحكام المستنبطه وما فائدة الشرح إلا ماذا؟ إلا السنباط الأحكام من الأدلة المذكورة فإذا ذكر ذلك وحينئذ نقول هو أول شارح قد علق على تلك الأبواب هذه المسائل فهذه المسائل دقق النظر فيها وجد أن مصنف السخلصها من تلك الأدلة المذكورة للأصل الذي عنون له في الباب كالشرح ليه للبابي. قيمة الكتاب عند العلماء قال في تيسيل العزيز الحميد قلت وصنف رحمه الله تعالى في توحيد الأنبياء والمرسلين والرد على من خالفه من المشركين ومن جملتها كتاب التوحيد يعني صنف رحمه الله تعالى جملة من الكتب وكذلك رحمه الله تعالى صنف كثيرا فيما يتعلق ببيان توحيد الأنبياء والمرسلين وإذا قيل توحيد الأنبياء والمرسلين ينبغي أن ينصرف الذهن إلى توحيد الألوهية وتوحيد العبادة لأن هذا التوحيد هو الذي أرسل به الرسل خاصة ومن أجله وكذلك أنزلت من أجله الكتب فإذا كان كذلك فإذا أطلق التوحيد صرف إلى هذا المعنى وأما صرفه ابتداء الى توحيد الربوبيه أو توحيد الأسماء والصفات هذا مخالف لدلالة النصوص كتابا وسنة بل المقطوع به الذي يعتبر اصلا من اصول اهل السنه والجماعة أن المعركة بين الرسل وأقوامهم إنما هي في توحيد العبادة وليس في توحيد الربوبية كما يدعي الصوفي من ومن نحوهم وليس كذلك في توحيد الأسماء والصفات وإنما هو في توحيد العبادة أإله مع الله بمعنى أنه آئله مع الله فعل ذلك وحينئذ يقتضي أن يكون المعبود بحق هو الله عز وجل والرد على من خالفه من المشركين ومن جملتها كتاب التوحيد وهو كتاب فرض في معناه فرض في معناه بمعنى أنه لا نظير له وهو كذلك لا نظير له لا باعتبار أن, أن العلماء السابقين من السلف لم يصنفوا في هذه المسألة على جهه التبع وإنما المراد أنه لا لا نظير له في إفراده ولذلك ألف من ألف في كتاب التوحيد أو في التوحيد لكنه جمع بين الأنواع الثلاثة وأما إفراد كتاب يختص بتوحيد العبادة دون غيره ويجعل غيره تبعا له هذا لا نظير له وإنما كان فضل لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال كتاب فرد في معناه واحد لا نظير له لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق كذلك قد أجاد وأفاد رحمه الله تعالى وقال في الفتح فتح المجيد فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جملا وجمع جمل من أدلته لإيضاحه وتبيين فصار عالما للموحدين بمعنى أنه يعرف الموحد بهذا الكتاب إما تدريسا وشرحا وإما ثناء عليه ومن حاربه دل ذلك على ماذا على زيغه في هذا الباب من طعن في دعوة الشيخ رحمه الله تعالى فهذا يدل على الزيغين عنده وليس المراد ذات الشيخ رحمه الله تعالى وإنما المراد به ما يحمله من من دعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك فكل من نصب العداء لكتاب التوحيد أو لدعوة الشيخ رحمه الله تعالى هذا يدل على أنه ليس من أهل من أهل التوحيد قال فصار عالم للموحدين وحجة على الملحدين فانتفع به الخلق الكثير والجمع الغفير وقال الشيخ سليمان بن عبد الرحمن في كتابه الدر النظير كتاب التوحيد كتاب بديع الوضع عظيم النفع لم أرى من سبقه على مثاله أو نسج في تأليفه على منواله فكل باب منه قاعدة من القواعد ينبني عليها كثير من من الفوائد هذه تزكية من أهل العلم لهذا الكتاب العظيم الجليل تستفيد من ذلك أنك تستعين الله عز وجل به في العناية بهذا الكتاب عناية وينبغي لطالب العلم سيما في هذا الزمان الذي نصب فيه العداء للتوحيد وأهل التوحيد والعقيدة السلف أن يعتني بهذه الكتب التي اتفقت كلمة أهل العلم على ثناء عليها وتمجيدها فينبغي حفظها ومدارستها وألا لا يتركها طالب العلم البته وتدريسها كذلك تبليغ الناس ما فيها لأن التوحيد في إجماله وما يتعلق بأمور العامة هذا لا يحتاج إلى مجتهد وإنما طالب العلم إذا تلقى علم الصحيح من أهله ونظر فيه نظرا صحيحا وفهم فهما صحيحا وجب عليه أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يبين التوحيد الذي جاءت به الرسل لمن حوله ولمن استطاع أن يصل من من الناس عناية العلم بهذا الكتاب قال الشيخ عبد الرحمن وصنف كتابه المشهور في التوحيد وأعلن بالدعوة لله العزيز الحميد وقرأ عليه هذا الكتاب وسمعه كثير مما لديه من طالب ومستفيد وشاعت, نسخ وشاعت نسخه في البلاد وطال ذكره في الغور والأنجاد وقد ذكر محقق الفتح وليد الفريان تسعة عشر شرحا له تسعة عشر شرحا له هذه الصروح لو تأملتها وجدتها على ثلاثة أقسام الأول من شرح الألفاظ والسوعب الأقوال وخرج الأحاديث والآثار شرح التراجم وربط بينها وبين الأدلة وهذا ما صنعه الشيخ سليمان رحمه الله تعالى حفيد المصنف في كتابه تيسير العزيز الحميد ولكنه لم يتمه كما هو معلوم وهو الأصل في الشروح وصل فيه لابا باب ما جاء في المصورين لم يبق الا اليسير وكل من شرح كتاب التوحيد فهو عالة على هذا الشرح صرح أو او لم يصرح هذا النوع الأول الذي اعتنى به من حيث الالفاظ النوع الثاني وقسم الثاني من الشراح من اعتنى بالمقاصد مقاصد الكتاب يعني المعاني العامه ولم يقف مع الالفاظ ولا مع الاثار فترك الالفاظ ولم يشرح الآيات من حيث اللفظ ولا الاحاديث وانما اتى حيث المعنى وما يشير إليه الباب على جهتي الإجمال فنظر إلى المعاني فقط وتكلم عنها ببسط وهذا يترأسها ما الفه الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله تعالى في القول السديد في مقاصد هكذا في مقاصد التوحيد فالعنوان يدل على على ما فيه وهذا يعتبر كذلك من أجل ما صنف في هذا الباب لأنه قعد فيه قواعد وأصل فيه أصولا يقول هذا الباب مبني على أصل وهو كذا وكذا هذا ينبغي العناية به كذلك قسم الثالث ما من أفرد المسائل والفوائد التي يختم بها مصنف كل باب ومنها يعني من شرح مسائل الباب وفيه مسائل هذه المسائل خذها بعضهم وشرحها لأنها تغني عن كثير مما قد يقال حول الآيات والأحاديث ومنها التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد الشيخ الله الدويش قد شرح المسائل فقط ولم يتعرض لا للترجمة ولا للأدلة لا كتابا ولا ولا سنة وإنما اعتنى بماذا؟ اعتنى بي بالمسألة واجعلها حكما ثم نظر فيه بالدليل قال قولوا كذا لآية كذا وحديث كذا وقد يبين وهذا ليس بالكثير قد يبين وجه الاستدلال من من الآية أو من الحديث وهذا النوع كذلك هذه ثلاثة أنواع للشروح السابقة وإن كان أول من شرح كتاب التوحيد وأجاد فيه حفيده الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يسمى الحفيد الأول ولم يتمه ثم هذبه وكمله حفيده الثاني وتلميذه ايضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد قال في المقدمة وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف ولد ولده وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد يعني حتى لو هذبه لا يستغنى عن, عن الأصلين وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد وحيث أطلق الشيخ الإسلام المراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى والحافظ المراد به أحمد بن حجر العسقلاني قال ولما قرأت شرحه رأيته أطنب في مواضع وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل ولم يكمله ولم يكمله فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله يعني لخصت الأصل وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة وسميته فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد بشرح لشرح الأشكال يأتي بالباء ويأتي باللام وتبع أثر شيخين صاحب التيسير والفتح تلميذهما الشيخ حمد بن عتيق بتلقيص ما ورد في الشرحين وزيادة, وزيادة ما سوضحه من المعاني بكتابه ابطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد وحاشية كتاب التوحيد لبن قاسم رحمه الله تعالى جمعت خلاصة ما ذكره السابقون كلهم يعني نظر في التيسير ونظر في فتح المجيد وما حول هذين الكتابين فجمعه ولخصه وهذبه فاجاده وأفاته ولذلك نطلق قولا بأن أحسن شروح كتاب التوحيد من حيث الألفاظ هو حاشية بن قاسم رحمه الله تعالى فيستغنى به عن التيسير وعن وعن الفتح ولما أن يرجع طالب العلم إلى تتميم ما عنده لأنه قد يترك بعض الأشياء وقد يشكل عليه بعض الألفاظ لأن الاختصار قد يترك بعض الكلام الذي قد يشكل كما سياتي بعض الكلام في ذلك فشدة الاختصار احيانا تشكل في فهم المعاني فيرجع إلى إلى الأصول التي التيسير والفتح وزاد عليه بعض ما يتعلق به تعليقات بعض شيوخه كما سيذكره فيه في المقدمة لسيما شيخه محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى واستفاد منه وأفاد وعلق بعض التعليقات وإذا قال قال شيخنا فالمراد به الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى وإذا قال قال الشيخ فالمراد به شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى فمن جمع بين قول السديد بن سعدي وحاشة مقاسم حينئذ عندهما قد وضع على كتاب التوحيد بحذافيره لا يكاد يفوته شيء البتم نشرع في مقدمة المصنف رحمه الله تعالى سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد والذي سيكون معتمدا في طريقة الشرح وعدم البسط الكلي لأن هذا الكتاب قد شرح سابقا المتن على جهه الخصوص ولكن الشرح يكون لي للحاشي مع التعليق الذي لابد منه فيما يتعلق به بالمتن ولا بد ان تنظر في المتن حفظا وفهما ثم تستعين بكلام مصنف رحمه الله تعالى على على شرحه قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بتوحيد رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد هذه مقدمة للمصنف رحمه الله تعالى اشتملت على البسملة بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الحمدله لله والشهادتين الحمد لله رب العالمين والشهادتين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى قوله أما بعد وعلى براعة الاستهلال لقوله عبده ورسوله المبعوث بتوحيد رب العالمين لبراعة الاستهلال أن يأتي بشيء من المقصود في ديباجة تصنيف فيشير إلى أن كتابه هذا انما هو في في التوحيد وإذا قيل المبعوث بتوحيد رب العالمين كما قررنا سابقا أنه يطلق وينصرف إلى توحيد العبادة وتوحيد الألوهية والإلهية حينئذ هذا براعة السهلاء قد اشتملت المقدمة على ما شاء عند أهل العلم لأن عندهم من الاداب ما هو واجب صناعة وما هو مستحب صناعة وهي ثمانية أشياء أربعة واجبة وجوب صناعيا وهي البسمله والحمدلة والشهادتان والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اربعه واجب يعني من تركها يذم يعاب لا يذم شرعا إنما يعاب من جهة التصنيف وأربعة مستحبة استحباباً صناعيا وهي أما بعد تسمية نفسه تسمية كتابه وبراعة الاستهلال وهي أن يذكر في المقدمة بما يشعر به بالمقصود بما يشعر به بالمقصود هنا اتى بها كلها رحمه الله تعالى فإنما لم يأتي بتسمية نفسه وإن كان وضع ذلك على أول الكتاب لأنه في زمن قد اختلف عن أزمنة السابقة لأنه في زمن طباعة للكتب ولا يطبع الكتاب إلا إذا وضع اسمه مصنف حليد نستغنى بذلك عن أن يسمي نفسه في المقدمة إذن أتى بالأربعة بالثمانيه بالثمانية صناعا صناعياً وكذلك المستحبة سحبابا صناعيا. قال أما بعد فإن فهذه وقعت في جواب الشرط المقدر أما بعد مهما يكون من شيء بعدما ذكر فإن كتاب التوحيد الذي ألفه شيخ الإسلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أزل الله له الأجر والثواب ليس له نظير في الوجود وهذا بيان لقيمة الكتاب أراد أن يبين لانه أراد أن يحشي وان يشرح والأصل في الشارح وفي المحشي أن يختار كتابا له أهمية له مكانة لا يشرح أي كتاب ولا ينظر في, ولا ينظر في أي كتاب لما ينظر في كتاب قد أثنى عليه أهل العلم ولا شك أن الثناية تفاوت بعضه أجود من من بعض فراد أن يبين السبب الذي من أجله صنف هذه الحاشية قال فإن كتاب التوحيد ليس له نظير في الوجود وقلنا وهو كذلك وليس هذا من الغلو وليس هذا من الوهابية التي قد يطعن بها بعض من يطعن وإنما هو ثناء في محله لأن أهل العلم المتقدمين صنفوا بالتوحيد لكن على جهة الإجمال ولذلك لو نظرت في صحيح البخاري كتاب التوحيد وجدته جامعا ولم يختص بنوع من الانواع الثلاثة دون غيرها وكذلك ما كتبه ابن مندى أو غيره كتاب التوحيد ليس خاصا بتوحيد الألوهية توحيد العبادة بل هو جامع فالذي اعتنى بإفراد توحيد العبادة واتى بالادله والبراهين على ثبوته ثم فصل فيما يتعلق بالشرك الأكبر كل ترجمة بدليل هذا لا نظير له البتة وهذه قولة, قولة حق لابد من اعتراف بها للمصنف رحمه الله تعالى ولذلك أطبق الشراح وكل من بعد شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى أن هذا الكتاب لا نظير له وهو كذلك ليس له نظير في الوجود وليس المراد أن من لم يقرأ كتاب التوحيد لا يكون سلفيا لا يعني العكس بالعكس ولا يلزم العكس يعني التصنيف لا شك أنه لا نظير له قد جمع ماذا فيه مادة حسنة فيما يتعلق بتوحيد العبادة من لم يقرأ كتاب التوحيد الشيخ الإسلام معناه ليس موحدا لا ليس هذا المراد لأن لو قرأ التفسير وقرأ تفسير السلف عليه حينئذ حصل التوحيد ولا شك في ذلك ولو قرأ كتاب التوحيد وقرأ له من شرحه على طريقة السلف حينئذ كذلك حصل التوحيد وحينئذ الثناء لا يستلزم ماذا أن من لم يقرأ كتاب التوحيد لن يكون موحدا لكن قد دق عنده شيء من الإشكال لا سيما في العصور المتأخرة التي تناثر فيها طرق التعلم والتعليم في السابق قد يكون عندهم طريقه حسنه في التعلم والتعليم وقد يجمع العالم في ثنايا طلبه ما قد يحصله المتأخر وهو عالم لكن لما حصل تشتيت للطرق حينئذ لا بد ان يكون ثم كتاب جامع لذلك من لم يدرس بعد كتاب الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى التوحيد قد يقع عنده شيء من من الخلل لانه ليست الطريقه كطريقه السابقه اذن قول ليس له نظير في الوجود قد وضح مصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام فيه في هذا الكتاب وضح فيه التوحيد فبين أن موضوع الكتاب التوحيد ثم لما كان التوحيد عاما وصفه بقوله الذي أوجبه الله على عباده وخنقهم لأجله ودل ذلك على أن مراده بقوله وضح فيه التوحيد أن المراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة توحيد الألوهية فدل ذلك على أن مراد المصنف بقوله كتاب التوحيد الهنا هنا العهد الذهني فنذن ينصرف إلى التوحيد الذي هو توحيد العبادة ثم بين أهمية هذا الموضوع الذي ألف فيه المصنف بقول الذي أوجبه الله على عباده كلهم وخلقهم لاجله أوجبه وخلقهم لأجله حينئذ أوجبه خلقهم ثم أوجبه هذا الاصل خلقهم ثم ثم أوجبه إذن خلقهم لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون كذلك في قول أوجب علي وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فليكن أول ما تدعوهم إليه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ان لا اله إلا الله إذا خلقهم لاجل التوحيد وثانيا أوجب عليهم الإيمان واعتقاد هذا التوحيد وقول أوجبه المراد به أعلى درجات الوجوب الذي هو الفرض إن كان ثم فرق بين الواجب والفرض أو ما يسمى به الركن عند الصليين قال وخلقهم لأجله ولأجله أرسل الله عز وجل رسله له كلهم دون استثناء ما أرسل إلا من اجلي من أجل التوحيد سيذكر ذلك المصنف رحمه الله تعالى وأنزل كتبه كذلك من من أجل التوحيد هذا يدل على ماذا إذا كان الإنسان قد خلق من أجل التوحيد وأنزلت الكتب من أجل التوحيد وما بعث رسول من الرسل إلا من أجله من أجل التوحيد هذا يدل على أهمية التوحيد تفهم من هذا أنت أيها العبد أيها المكلف أنك تتعلق بهذا الأمر العظيم الذي خلقت من أجله وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وأما الاشتغال بسائل العلوم شرعية وعدم النظر في التوحيد هذا مصادم لهذه قضية أن التوحيد هو أهم الواجبات وهو المقدم على سائل الواجبات فلا ينبغي لطالب علم أن يكثر من عناية بسائل الفنون ثم يكون عنده تفريط فيه في هذا العلم الجليل ولأجله أرسل رسله وأنزل كتبه قال وذكر يعني المصنف رحيم الله تعالى في هذا الكتاب ما ينافيه وبضدها تتبين الأشياء لن يتم التوحيد للموحد إلا إذا كفر بالطاووت ولن يكفر بالطاووت إلا إذا عرف ما المراد بالطاووت ثم الطاووت أفراد واحاد لا حصر لها لكن ثم جنس وقدر مشترك بينها من ضمن ذلك ماذا الشرك الأكبر فلن يتم له التوحيد ومعرفه لا إله إلا الله إلا إذا عرف الشرك الأكبر ما هو وعرف أحاد الشرك الأكبر ما هي وإلا لن يتم له التوحيد لأنه قد يقع في شيء من ذلك دون دون أن يشعر وعدم شعوره لا ينفي عنه الحكم الشرعي وهو أنه قد وقع في الشرك ووقع الشرك عليه لأنه لا يشترط لا يقال بالعذر بالجهل في هذا المسأل فإذا وقع في نوع من أنواع الشرك الأكبر قد وقع في الشرك حينئذ لم يتحقق له التوحيد هذا يدل على أهمية معرفة الشرك بحذافير لا من أجل أن يعمل به لأن العلم بالشرعيات قد يعلم الشيء من أجل أن يمتثل صحيح؟ تعلم الشيء تتعلمه من أجل أن تمتثل وتعمل وقد تتعلم الشيء وجاء به الشرع على جهة ماذا؟ البعض وجنوبني ني وبنية. ان نعبد الأصنام إذن لابد أن تعرف عبادة الأصنام كيف كانت في ذلك الزمان من أجل أن لا يقع أحد في ذلك الشرك الأكبر إذا تتعلم حقيقة الشرك الأكبر ما هي قد بين الشرع ذلك ما بين التوحيد بين نقيضه كذلك أفراد الشرك في جملتها مجمع عليها عنده عند اهل العلم لماذا وقع الأوائل الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك ما صفة ذلك الشرك لأن الزمن ولو تغير واتحدت الحقيقه فالشرك هو الشرك والحكم هو هو الحكم لا فرق بين طائفة متاخره بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت فيما وقع فيه من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق بينهم البت لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الوصف الذي والاسم ولا من حيث الاحكام وما يترتب على هذه الافعال وهذه مساله مجمع عليها بين سلف صالح وانما حصل اشكال ونزاع عنده متاخرين لا مرجئة مرجئه العصر فقد اثاروا هذه المساله على على باب لم يسد بعد قال هنا وذكر أي المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي وصفه بكونه ليس له نظير في الوجود وانه وضح فيه التوحيد وذكر ما ينافيه ما يناقضه والمنافاه هنا بمعنى المناقضه لأن التوحيد والشرك نقيضان ولا شك انك تعلم ان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالليل والنهار يجتمعان لا يجتمعان يرتفعان لا يرتفع كذلك التوحيد والشرك لا يجتمعان ولا يرتفعان فليس عندنا من ليس موحدا ولا مشركا لا وجود له هذا الشخص زيد من الناس تحكم عليه هل هو موحد لا هل هو مشرك شركا اكبر لا هذا لا وجود له هل هو موحد مشرك في نفس الوقت لا وجود له البت فإما هذا وإما ذاك إما مؤمن وإما, وإما موحد وإما مشرك إذن وما ينافيه يعني ما ينافي التوحيد والمراد لأن المنافاه فيها شيء من الإجمال لابد من تخصيصها وتقييدها لأنه قد ينافي الشيء ويرتمع معه وقد ينافي الشيء ولا ولا يجتمع معه والمراد هو الثاني ولذلك بعضهم يعبر بأن الشرك ضد للتوحيد وهذا فيه كذلك شيء من التوسع فالمراد بالضدية هنا المناقضه وليس المراد بالضديه ما هو مصطلح عليه عند المتاخرين لان الضد مع الضد ماذا يجتمعان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان قد يرتفعان فالجلوس والقيام ضداني لا يمكن ان يكون زيد في وقت واحد قائم قاعد يمكن لا يمكن لكن يمكن الا يكون قائما ولا قاعدا مضطجعا لم يجتمعا لكن قد ارتفعا فهل يرتفع التوحيد والشرك الجواب لا اذن هما نقيضان فالعباره المحرره ان يقال وما يناقضه لأن التوحيد والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا ولا يرتفعان ولا شك أن عند من يقول بالعذر بالجهل انهما يجتمعان عنده كذلك لأنه يصلي ويصوم ويذبح لغير الله إذا اجتمع عنده اجتمع الشرك الأكبر والتوحيد وهذا باطل هذا باطل إذا حل الشرك وقام بالقلب واعتقد أن هذا الولي ينفع ويضر ارتفع التوحيد حذفينه لا يمكن أن يجتمع البت لا عقلا ولا ولا شرعا قال وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر يعني ينافي أصله أو ينافي كماله الواجب لأن التوحيد على مراتب ثلاث أصل كمال واجب كمال مستحب أصل كمال واجب كمال مستحب الأصل المراد به ما يحصل به الميز عن المشرك الفارق بين المسلم والمشرك ما هو متى نحكم عليه بكونه قد فارق وصف الشرك إذا أتى بلا إله إلا الله وعلم معناها وعمل بمقتضاها ولم يرتكب ناقضا من وقض الإسلام هذا أصل لأنه إذا قال لا إله إلا الله ولم يعلم معناها ما نفعته لو قال لا إله إلا الله وعلم معناها ولكن لم يجتنب ما دلت عليه وهو إبطال كل طاغوت حينئذ إذا لم يجتنب نقول قد وقع في ماذا؟ المحذور لا تنفعه قال لا إله إلا الله وعلم معناها وعامل بمقتضاها إلا أنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام هذا يسمى يسمى كاف مرتد فحينئذ لا يصدق عليه الوصف إلا إذا اجتمعت فيه هذه الامور هذا يسمى أصل التوحيد أصل التوحيد الذي يحصل به الميز بين الموحد وبين الموحد بحيث لو انتفى لو وصف بالشرك وصار موسى انتقل من التوحيد إلى الى الشرك انتقل من الإيمان إلى الى الكفر إذا وجد هذا العصر ثم كمال هذا الكمال واجب أو الله عز وجل حينئذ هذا الكمال واجب فواته لا يسلزم فوات العصر فوات الكمال الواجب لا يستلزم فوات الاصل تصور معي فوات الكمال الواجهه وقع في الشرك الأصار حينئذ وضع تعلق تميمه ومعه الاصل التوحيد وعلق تميمه ما حكمه تميمه في اصلها شرك أصار هل من تلبس بالشرك الاصغر يخرج من المله جواب لا اذا ما حكمه نقول قد الأصل التوحيد موجود عنده أو صحيح ثابت لكن كماله الواجب الذي يجب شرعا أن يصل إليه قد حصل فيه خلل وذلك بتلبسه بالتمائم الشركية حينئذ قد نقص عنده حصل خلل في كمال التوحيد الواجب بقي ماذا كمال التوحيد المستحب الذي يسبب الخلل الذي يسبب الخلل ويوقع الخلل في كمال التوحيد الواجب الشرك الأصغر والبدع والسائر المعاصي إذا كل شرك أصغر فهو يؤثر في كمال التوحيد الواجب كل بدعة تؤثر في كمال التوحيد الواجب لأن البدع هذه لها لها علاقة بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الشهادة لها علاقة بشهادة ان لا إله إلا الله كما سيأتي علاقة بين شهادتين المعاصي هذه إما ترك واجب وإما فعل محرم كل منهما يؤثر في كمال التوحيد الواجب بقي هذا المستحب حينئذ المستحب ماذا ماذا بقي ترك المستحب أو التلبس بالمكروه لأن الواجب عرفنا ماذا ان له أثرا في كمال التوحيد الواجب ترك الواجب أو فعل المحرم حينئذ يؤثر في كمال التوحيد الواجب ماذا بقي من احكام الشرعيه اذا الواجب والمحرم دخل في نقص كمال التوحيد الواجب بقي المسحب الذي هو المندوب والمكروه فالتلبس بالمكروه وترك المسحب يؤثر في كمال التوحيد المستحب هذه الانواع الثلاث هي المشار اليها بقوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات سابق بالخيرات والمقتصد هذا الذي معه كمال التوحيد المستحب ظالم لنفسه هذا الذي معه اصل التوحيد حصل عنده خلل في كمال التوحيد الواجب إذن قوله ذكر المصنف هنا ما ينافيه أي يناقضه من الشرك الاكبر بحيث لو تلبس به لخرج عن عن الإسلام أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع وما يقرب من وترك المعاصي الأولى ذكرها وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه وهو الوسائل والذرائع المفضية إما إلى الشرك الأكبر وإما إلى شرك الأصل هذا أو, أو ذا والشرك الأصل لشك أنه وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر فيذكر المصنف رحمه الله تعالى تارة ما يتعلق بصميم التوحيد من أصله يعني يبين معناه وما يتعلق به على جهة المباشرة ويذكر أبوابا تتعلق به الأدلة والبراهين القاطعة على إثبات التوحيد يأتي تارة يبين ما ينافي التوحيد وهو الشرك الاكبر ويذكر أفراد من الشرك الاكبر ويذكر تارة أبوابا للشرك الأصغر وتارة للبدع القادحة وتارة قد يأتي بما هو ليس بشرك أصغر لكنه وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر كالغلو ونحو الغلو ليس شركا اصغر وانما هو محرم اياكم الغلو فعنيد الغلو ليس من, من الشرك الاصغر وانما هو وسيله للوقوع فيه في الشرك عينيد ليس كل ما كان وسيله يكون شركا اصغرا سياتي توضيح ان شاء الله تعالى اذا قول وما يقرب يعني والذي يقرب من ذلك ذلك الشرك الاكبر او الاصغر او يوصل اليه يوصل اليه يقرب ويوصل بمعنى بمعنى واحد أو ما يسمى بالوسائل وما يسمى بالذرائع فصار بديعا لما كان كتاب التوحيد مجتملا على ما ذكر صار كتاب التوحيد بديعا في معناه بديع الذي ليس له مثال سابق بديع السماوات يعني خلق السماوات الرض لا على مثال سابق هذا المراد به قل ما كنت بدعا من الرسل يعني ما جئت بشيء جديد فصار بديعا في معناه لم يسبق إليه علما للموحدين وحجة على الموحدين علما للموحدين عرفنا أن المراد به أنه فيصل, فيصل سواء كان كتاب التوحيد أو كانت دعوة الشيخ رحمه الله تعالى هذه فيصل تميز لك النظر في هذه الدعوة إن كان محاربا معاديا فعلم أنه ليس من أهل التوحيد لأن ما تميز به شيخ الإسلام إنما هو الدعوة إلى التوحيد الخالص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وأما ما ترمى به الدعوة من جهة التكفير ومن جهة النوم خوالي. هذه سنة قديمة. سنة قديمة ليس فيها ما هو تكفير ولا ما هو على منهج الخوارج علما للموحدين وحجة على الملحدين واشتهر كتابه عند علماء وطلابه ذلك العاصر عصر المصنف وما بعده واشتهر أي اشتهار أي اشتهار وعكف عليه الطلب يعني لزموه العكوب هو لزوم وعكف عليه الطلب وصار الغالب من الطلام يحفظه عن ظهر قلب وهذا هو هذا الكتاب هو آية وحديث ليس كلام بشر كله مصاغ من أول إلى آخره وإنما هو باب حكم شرعي مستنبطون ثم يذكر لك آية أو آيتين أو ثلاثا ثم يذكر لك حديثا أو حديثين ثم يذكر لك بعد ذلك بعض الآثار وليس هذا مطلدا في جميع الأبواب وإنما في أبواب معينة فمن كان يحفظ القرآن وحيد سهل علي حفظ كتاب توحيد لأن الآيات تكون مكررة ما بقي عليه إلا الأحاديث قال وعما النفع به صار النفع عاما شاملا وتصد تعرضا لشرحه تعرض تصدى لتصدى له اي تعرض لهم وهو الذي يستشرفه ناظرا اليه تصدى لشرحه والتعليق عليه جماعه من الجهابذه النبلاء جهابذة جمع جهبذ جمع جهبذ بالكسر وهو النقاد الخبير بغوامض الأمور البارع العارف بطرق النقد وهو معرب والجهباذ لغه في الجهبذ والجمع ما ذكر النبلاء النبل بالضم الذكاء والنجابه تكرم نبالة وتنبل فهو نبيل هو نبيل كامير اذن الجهابذه جمع جهبذ وهو النقاد الخبير والنبلاء فعلا كأمراء جمع امير كامير جمع نبيل كأمير ويجمع على أمراء قال وأول من تصد لشرحه وأجاد أول من تصد لشرحه تصد عرفنا الأول بمعنى أسبق أسبق من تصد لشرحه أي تعرض له وأجاد أي أتى بالجيد من القول أو الفعل والمراد به هنا القول حفيده الشيخ سليمان حفيد فعيل وهو ولد الولد يعني يعتبر جده شيخ الإسلام رحمه تعالى حفيده الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله ثم هذبه وكمله حفيده أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما في فيما سبق في وقدمته في فتح المجيد هذبه بمعنى خلصه وصفاه تهذيب التخليص والتصفية وكمله لانه ناقص لم يتمه رحمه الله تعالى وقف عند عند باب ما جاء في مصورين وكمله حفيظه ايضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابرزا فيهما في الشرحين ابرزا الضمير هنا يعود الى الشيخين الشيخ سليمان والشيخ عبد الرحمن ابرزا اي أظهر فيهما اي في الشرحين المذكورين من البيان ما ينبغي أن يرجع إليه هذا من تواضع المحاشي رحمه الله تعالى بأنه يشير إلى أن هذه الحاشيه لن تغني عن عن الأصلي فلا بد من الرجوع إلى الاصل هذا شأن طالب العلم الذي إذا راد التحرير وراد النظر حينئذ يعمم النظر لكن إذا اراد أن يقتصر فيقتصر في على ما هو أجمع وعلى ما هو أكمل لا في أول أمر لأن الكتاب المتن يحتاج إلى كثرة قراءة يحتاج إلى تمعن فلو اكتفى بشرح واحد ولا ينظر في غيره إلا عند وجود إشكال لكان حسنًا, كان حسناً لأنه يحتاج إليه إلى ضبط قال وأبرز فيهما من البيان ما ينبغي أن يرجع إليه وعلق عليه أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن كذلك حاشية مفيدة في قرة عيون الموحدين ويحاشي كذلك جيدة تصلح قراءة للعوام وعلق عليه ايضا الشهاب رحمان بن حاشيه وعلق عليه تلميذ الشيخ حمد بن عتيق وتلميذ الشيخ عبد الله ابو بطي وغيرهم قال ولشده ولشده الاعتناء بهذا السفر الجليل هذا تعليل التاليف أراد أن يبين علة لماذا الف ولماذا صنف ولشده الاعتناء بهذا السفر فقدم العله على على المعلول النتيجه يعني وهذا كذلك من باب التواضع ولشدة الاعتناء بهذا السفر, السفر بالكسر كتاب، والجمع أسفار جمع أسفار كمثل الحمار يحمل أسفارا قال ولشدة الاعتناء بهذا السفر الجليل كتاب تطفلت عليه تطفلت عليه وهذا ما من الطفيل تطفلت هو الذي يدخل الوليمة والمآدب ولم يدعى إليها ثم كل واغل طفيلي وصرفوا فعلا فقالوا قد طفل عليه تطفيلا وتطفل عليه يعني الأصل لسم طفيلي ثم جعلوا منه فعلا إلا الأصل ليس له فعل لكن جعلوا له ماذا جعلوا له تطفلت عليه يعني لم أدعى ولم أكن أهلا للنظر فيه الكتاب من أجل التصنيف لكن تطفلت عليه كما يتطفل الطفيلي على الولائم والمآدب تطفلت عليه بوضع حاشية مختصرة منتخبة مما أبرزوه وغيره هنا وصف ما وضعه بوضع حاشية يعني ما يسمى عند أهل العلم به بالحاشيه العلم له لهم إبداعات فيما يكتبون عندهم حاشية وعندهم متن وعندهم شرح وعندهم تعليق وعندهم تقرير هذا كله يتعلق به بالتصنيف. إما متن وإما متن هذا العصر، ثم يوضع عليه ماذا؟ يوضع عليه شرح، ثم قد يوضع عليه ماذا؟ حاشية، ثم قد يوضع على الحاشية تقريرات أو تعليقات. تقريرات أو تعليقات. الغالب أن التقريرات تكون على على الحواشي، ولهم تعريفات لهذه كلها. فالحاشية قالوا ألفاظ موضوعة. على ألفاظ مخصوصه موضوعة على ألفاظ أخرى. هكذا قالوا في بحده وطريقة الاقتصار على بعض كلمات المتن أو الشرح. وهذا الذي يميز الشرح عن الحاشي. الشرح في الأصل يأتي بكل كلمة يشرحها. لو لم لو ترك شيئا لصار خلله في الشرح يعاب عليه. وأما المحشي والحاشي لا لا يشترى. ولذلك ستجد أن المصنع قد يترك بعض الكلمات المتعلقة بالمتن لكن سنكمله إن شاء الله تعالى حينئذ إذا كان المحشي ينوي حاشية حينئذ لا يلزم من ذلك أن يشرح كل كلمة وإنما يأتي به بالمهمات إذن المتن هو الاصل الذي يؤلف ابتداء وعرفوه بأنه ألفاظ مخصوصة موضوعة ابتداء موضوعة ابتداء دالة على معاني مخصوصة يسمى المات عندهم والشرح والشارح يسمى, يسمى شارحا حينئذ الفرق بين الشرح والحاشي أن الشرح يستلزم أن يذكر كل لفظ إما بقوله قوله كذا وإما أن يكون ممزوجا مع, مع الشرحين والثاني هو الأجود عند أهل العلم والمحشي يقول قوله كذا معناه كذا ولا يستلزم أن يأتي على جميع المتني. وأما التعليق والتقريرات هذه لا تستلزم أن يذكر كل ما يتعلق بالحاشية قال بوضع حاشية وصف هذه الحاشية إذا الحاشية عرفت أنه لن يشرح كل كلمة فلا تأتي وتعترض لأن بعضهم إذا لم يعرف ما المراد بالحاشية قال المصنف ترك قول المتن كذا وكذا هذا اعتراض ليس في محله لماذا؟ لأنه صرح المصنف أنه سأتراض يجعله حاشية إذا لا يلزم أن يصلح كل كل لفظة هو لم يترك معنى لم يترك آية لم يترك حديثا وإنما قد يترك بعض الألفاظ الزائدة التي لا علاقة لها باصل المسألة لان المصنف يأتي بترجمة ويذكر آية الشاهد منها كذا هذا لن يتركه المحاشي وإنما قد يترك بعض الألفاظ التي هي زائدة على محل الشاهد مين من العصر اذن لا يعترض عليه بكون قد ترك شيئا من المتن لانه صرح هنا قال بوضع حاشية فمن لم يعرف الصلاح العلماء في الحاشيه حينئذ قد يعترض في غير موضع الاعتراض ولا يسلم له ذلك ثم بين ان هذه الحاشيه مختصره والاختصار هو تقليل الكلام مع تقليل الألفاظ مع ما قل لفظه وكثر معناه هذا المختصر ما قل لفظه وكثر معناه حينئذ الحاشية مختصرة مهتعلة من اختصار منتخبة هذه الحاشية ليست ابتداء منتخبه انتخب الشي يعني اختير انتخاب والمنتخب يعني يعني المختار مختارة هذه الحاشية مع اختصارها مما أبرزوه الضمينون يعود إلى الشراح السابقين هو ذكر جملة من الشراح ثم قال مما ابرزوه اي شراح وغيره يعني ثم الزيادات على ما ذكره الشراح وهذا مما يجعل ميزه لي هذا الكتاب على غيره يعني ثم أشياء ذكرها المحشي هنا ليست في التيسير وليست في فتح المجيد قطعا هذا ليست في التيسير ولا في قطع المجيد. ولا في فتح المجيد لانه قال مما ابرزوه وغيره تسهيلا للطالب يعني وضع الحاشية مع الاختصار تسهيلا للطالب فاختصرا لهذه العلة تسهيلا للطالب والاختصار قد يكون تسهيلا وقد لا يكون تسهيلا الاختصار قد يكون تسهيلا وقد لا يكون تسهيلا لأن الشيء إذا اختصر ينظر فيه هل المحل قابل لاختصار أم لا ليس كل مسألة تكون قابلة لي للاختصار فبعض المسائل البسط فيها اولى وكثرة الكلام فيها وكثره الأمثلة أولى لأنه لو اختصر فيها الكلام قد يساء فيها الفهم فإنما يختصر في موضع الاختصار ويبسط في موضع البسط فليس الاختصار دائما يكون حسنا لا يكون حسنا دائما لا سيما طالب العلم إذا تجاوز مرحلة المبتدئ متوسط والمنتهي هذا إذا بحث عن المختصرات يقع عنده اشكال فيه في تصور المسائل هذا الذي يظهر العلم عند الله عما دائما المختصر مختصر نقول المبتدي والمتوسط والمنتهي لا يطلب إلا شرح مختصرا متى يطول ويبسط له ام لا متى تذكر له المسألة بحذافيرها وادلتها والصحيح وبماذا يجاب عن قول المقابل متى يذكر لأنك إذا قرأت بنفسك قد لا تفهم بد من شرح إذا كان المبتدي والمتوسط والمنتهي لابد من اختصار ولابد من التسهيل والتيسير حينئذ يقول هذا يسبب خللا ولذلك الخلل موجود الآن في هذه الأزمنة لما كثر الاختصار حتى للمنتهي صار الطالب يتخرج عند العلم مبكرا وصار يفتي ويظهر إلى اخره ثم يقع الزلل ويقع الخلط وينقل عن العلم غلطا وخطا لأنه لم يترب على على أهل العلم الذين يجيدون ذلك قال هنا تسهيلا للطالب متوخيا توخ الشيء بمعنى تحرى متوخيا أي متحريا فيها في هذه الحاشية مختصر المنتخبة ما يلقيه أشياخنا هذا الذي عناه بقوله وغيره وغيره يعني غير ما أبرزوه مما سبق ما هو المال المراد به متوخيا فيها متحريا ما يلقيه في درسه أشياخنا الذين باشرهم وتتلمذ عليه المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الله ابن الشيخ عبد عبدالل عبدالل اللطيف عبد اللطيف والشيخ سعد ابن الشيخ حمد بن عتيب والشيخ محمد ابن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف وغيرهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هذه افتتاحية لي مصنف الشيخ محمد بن رواح رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هذه من جملة كلام المات رحمه الله تعالى قال المحشي معلقا على هذه الجملة ابتدأ بالبسمله اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته وعملا بحديث كل أمر, كل أمر ذي بال إلى اخره قوله ابتدأ أي افتتح الابتداء هو الافتتاح لذلك سمي المبتدا مبتدا لانه مفتتح به الكلام ولذلك قالوا الابتداء هو الافتتاح جعلوا الشيء اولا ليخبر عنه ثانيا ابتدا المصنف رحمه الله تعالى كتابه كتاب التوحيد بالبسمله البسمله على وزن فعل وهو مصدر قياسي وهذا لا خلاف فيه وانما الخلاف في الفعل بسملة هل هو مولد ام سماعي خلاف فيه في هذا النوع وصاب انه سماعي فقد بسملت ليلى غدات لقيتها حينئذ النطق به بسمل واما فعل فهذا لا خلاف فيه بين بين لغة بانه مصدر قياسي وانما الخلاف في الفعل بسمل وهو من النحت المعروف عند اهل اللغه ابتدأ كتابه بالمسملة اقتداء يعني اتباعا اقتداء بالكتاب العزيز كتاب المراد به القرآن وصفه بكونه عزيزا لقوله تعالى وإنه لكتاب عزيز جمع بين بين الوصفين وقرآن من أسمائه الكتاب وإنه لكتاب عزيز قال ابن عباس كريم على الله قال قتاد عزه الله عز وجل فلا يجد الباطل إليه سبيلا وقوله بعده لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قال الزجاج معناه أنه محفوظ كتاب عزيز أنه محفوظ من أن ينقص فيه فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه حينئذ فسر الباطل بمعنى الزيادة والنقصان زيادة وقال قتاد والسدي الباطل هو الشيطان لا يستطيع ان يغيره أو يزيد فيه أو ينقص منه إذن قوله الكتاب العزيز هذان الوصفان مذكوران فيه في القرآن تدأ بالبسملة اختداء وقال وتاسيا فرق بين الاقتداء والتأسي ولا شك أن ثم فرقا بينهما التأسي به بالنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون في فعله وقد يكون في تركه ولا يتأتى في القول التأسي يكون في الفعل ويكون فيه في الترك أما التأسي به في الفعل فهو أن يفعل أو تفعل أنت صورة ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعله لأجل أنه فعل أن تفعل صورة ما فعل لماذا؟ أولا على الوجه الذي فعل صلوا كما رايتموني أصلي تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إذن تصلي على الوجه الذي صلى لاجل أنه فعل لاجل أنه صلى كذا لا لأجل أن هذا واجب فتفعله لألا تبطل صلاتك هذا مستحب ولك تركه إلى خيره لا تفاصيل هذه تفاصيل محدثة، وليست هي معروفة عند عند السلف عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم. فإذن تفعل صورة ما فعل على الوجه الذي فعل، لماذا لأجل أنه فعل، وليس لك إلا الا كون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، فتفعل لأنه فعل، وكذلك تركه تترك ما ترك لأجل أنه ترك، وعلى الوجه الذي الذي ترك إذا التعس يكون في الفعل ويكون فيه في الترك وامم الاتباع وهو كذلك يكون في الفعل ويكون فيه في الترك فاشترك مع التعس في هذين الأمرين وزاد عليه بالقول اتباع يكون في القول ويكون في الفعل ويكون فيه في الترك كل منهما يتعلق به الفعل والترك ويزيد الاتباع بالقول اما الاتباع في القول فهو امتثاله على الوجه الذي اقتضاه ذلك القول من وجوب او غيره امتثال مقاله النبي صلى الله عليه وسلم ان تفعل وتمتثل مقاله النبي صلى الله عليه وسلم اما على وجه الإيجاب ان كان ايجابا واما على وجه الاستحباب ان كان استحبابا وان تترك كذلك اما على وجه التحريم واما على وجه إذا الفرق بينهما القول فالاتباع يتعلق بالقول وأما الفعل والترك فكل منهما تأس واتباع إذا كل تأس اتباع وكل اتباع تأس في أمرين اثنين فقط الفعل والترك وأما باعتبار القول فيقال فيه اتباع ولا يقال فيه تأس هذا المقرر المحرر عند أهل الاصول قال هنا ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته وكان إذا كتب بدأ به بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله الى هرقل عظيم الروم نحو ذلك وزاد المصنف رحمه الله تعالى ما اشتهر عند أهل العلم ولو وقف على ذلك لكفى كون النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته يكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذه سنة قوليه أم فعلية سنة فعلية ولا شك أن الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يشرع على جهة العمومين للامه فليس خاصا به حينئذ شرع للأمة أن إذا كتبت كتابا أن يبدأ به بالبسملة ويقال بسم الله الرحمن الرحيم وزاد ما يتعلق بالقول حينئذ اجتمع فيه السنة القولية والسنة الفعلية لكن الصواب ان الحديث المذكور حديث ضعيف حينيذ يكون الاعتماد على السنة الفعلية وأما كون الاقتداء بالكتاب هذا كذلك فيه شيء من, من النظر باعتبار أن التأسي هنا يكون تأسيا بالله عز وجل وهذا يحتاج إلى دليل قال ابتدأ بالبسملة اقتداءا بالكتاب العزيز فإنه مفتتح بالبسمله وتعسّي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتبات وعملا بحديث كل أمر ذيبال حديث رواه الحافظ الرهاوي في الأربعين من حديث أبي هريرة الله تعالى عنه مرفوعا كذلك نسي بيل الخطيب في الجامع بنحوه وهو حديث ضعيف وروى ابن ماجه البهيقي عن أبي هريرة مرفوعا كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع ولأحمد لا يفتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع والحديث بجميع طرقه ضعيف سواء جاء بالبسملة أو جاء بالحمدل أو جاء بذكر الله تعالى إما جهة التفصيل إما البسملة وإما الحمدلة وإما على جهة التعميم بذكر الله تعالى ذلك الحديث لا يثبت والمقصود من الروايات عند اهل العلمي الافتتاح بذكر الله تعالى يعني بما يدل على المقصود من الحمد والثناء على الله عز وجل أن الحمد متعين لأن القدر الذي يجمع ذلك وذكر الله قد حصل به بالبسملة قال وعملا بحديث كل أمر ذي بال أي حال وشأن يهتم به شرعا لا عاده يعني عظمه الشارع وجعل له مكانة حينئذ من المستحب إن صح الحديث أنه يبتدى بالبسملة لا يبدأ فيه ببسم الله ببائين ببسم الله ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أي هذا المبدؤ به الذي لم يبدأ فيه المبتدئ بالبسملة فهو أقطع وفي رواية ابتر أو بمعناه لأن الأبتر ياتي بمعنى الأقطع إن شانئك هو الأبتر قال وفي رواية ابتر أي ناقص البركة وهو وإن تم حسا لم يتم معنا وحقيقة بمعنى أن تفسير هنا بقوله ابتر وأقطع فسروا بكونه ناقص البركة لأنه قد يتم حسا حينئذ القطع إذا فسر بكونه أقطع بمعنى أنه لن يكمله وقد يوجد في الشاهد والحس بأنه يترك البسمة ويتم الكتاب مثلا أو يتم العمل الذي لم يبتدئ فيه بالبسمنة حينئذ صار مصادما للنص لأن النص أخبر بماذا اخبر أنه لن يتمه، فإذا بدأ كتابا ولم يبسمل حينئذ لن يتم الكتاب، لكن وجد أنه قد يتمه، فصرف على العلم هذا المعنى إلى إلى النقصان لا إلى القطع من من أصله، فقالوا ناقص البركة، وهو وإن تم حسنا يعني انتهى منه لم يتم معنا وحقيقة، وإذا كان ناقص البركة حينئذ يكون الاهتمام به قليلا ويكون الخير والانتفاع به قليلا أو معدومها وقيل إنه من البتر وهو القطع قبل التمام والكمال قال المصنف رحمه الله تعالى ولم يفتتح المصنف يعني الشيخ الإسلام كتابه الذي هو كتاب التوحيد بخطبة تنبئ عن مقصوده مفتتحه بالحمد والشهادة والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما هو شائع عند العلم يبدا كتابه بالبسمله والحمدلة وياتي بالشهادتين ويقول اما بعد هذا كتاب في كذا الى اخره لم يبين مقصوده قال ولعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب يعني من باب الاعتذار عنه انه يحتمل ماذا يحتمل انه تشهد او, أو اتى بالحمدلة من جهه النطق والاحاديث الوارده في ذلك عامه ليست خاصة كل أمن ذبان لا يبدأ فيه بالحمد لله إذا لا يبدأ فيه البداء هنا عام من كون نطقا أو كتابة حينئذ قد يبدأ بالحمدنا دون أن يكتبها وقد يبدأ بالبسمنا دون أن يكتب الحديث يكون ماذا يكون عاما ولذلك اعتذر عنه بقوله ولعله, <تصفيق> ولعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب قال في التيسير ولم يأتي بخطبة تنبئ عن مقصوده قال كأنه والله أعلم اكتفى بدلالة الترجمه الأولى على مقصوده وهذا أولى بمعنى أن قول كتاب التوحيد كفى إذا هل يحتاج ان يفسر وأن يفصل لا يحتاج أن يأتي بخطبة البتة لأن قول كتاب التوحيد أي هذا جامع لخصائص مسائل ومسائل التوحيد دل على أنه أراد أن يصنف في في هذا النوع قال كأنه والله أعلم اكتفى بدلالة الترجمة الأولى على مقصوده فاكتفى بالتلويح عن عن التصريح ولذلك قال السعيد رحمه الله تعالى في قول السديد كتاب التوحيد هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره تدل على مقصود المصنف من الكتاب من أوله إلى آخره ولهذا استغنى بها عن الخطبه وهذا اولى من ان يقال بانه قد نطق بالمذكور دون ان يكتبه اي ان هذا الكتاب يشتمل على توحيد الالهيه والعباده بذكر احكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه واصوله وتفاصيله واسبابه وثمراته ومقتضياته وما يزداد به ويقويه او يضعفه ويوهيه وما به يتم أو, أو يكمل إذن استغل رحمه الله تعالى عن الخطبة بالترجمة بقوله كتاب التوحيد فإنها تدل على المقصود من هذا الكتاب من أوله إلى آخره قال واختصر على البسملة دون الحمدل والشهادتين لأنها أي البسملة من أبلغ الثناء والذكر من أبلغ الثناء والذكرى يعني تتضمن ثناء العظيم وتتضمن كذلك الذكر الذي عناه الحديث الآتي أو السابق. قال وللخبر كذلك يعني جمع بينهما عملا بالخبر وكذلك من جهة المعنى. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته فهي سنة فعلية كان يقتصر عليها ولم يذكر ماذا الحمد لله ولا ما يتعلق بما يذكره المصنفون. فكانه أي مصنف أجراه أي أجر الكتاب مجرى الرسائل إلى أهل العلم وهذا وجه كذلك لا بأس به بمعنى مصنف اكتفى بالبسمة تعسيا واقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب أراد أن يكون ماذا أشبه برسالة إلى العلماء وعامة الناس حينئذ الرسائل من السنة فيها أن يكتفي به بالبسملة فقط ومن فلان إلى فلان هذا العصر ولا ياتي بالحمد لله ولا بالشهادتين وما شاء عند الناس لا يعتبروا مخالفا للسنه ليس هو ليس هو الاصل ليس هو الأصل. فدل ذلك على أن المصنف رحمه الله تعالى اجرى كتابه مجرى الرسائل الى أهل العلم قال لينتفعوا في بما فيه تعلما وتعليما لأنه إذا حذف المقدمات حينئذ صار فيه داعيه إلى الاختصار وهذا لا لبأس أن يقال بأنه كذلك من الأمور المرجحه في هذا المقام لا سيما لو نظرت مع كتب المصنف على جهه العموم وجدت الاصول الثلاثة والمسائل الأربعة كشف الشبهات كلها لا يعتني المصنف رحمه تعالى بماذا؟ بالمقدمات وإنما يعتني به بالفائل لأنه كان في زمن معركة مع الشرك وأهله ولا ولم يكن يعتني بهذه الأمور التي كان يعتني بها المتأخرون حينئذ نظر المصنف رحمه الله تعالى إلى أن السعجال الفائدة للقارئ أولى من أن يجعل صفحة أو صفحتين تتعلق بمقصود الكتاب من أوله إلى آخره إذا من الأمور التي تذكر في هذا المقام أن المصنف رحمه الله تعالى إنما اقتصر على البسملة جريا على عادته وهو تعجيل الفائدة لي للقارئ دون أن يشتته فيما يتعلق به المقدمات. قال محشي وقال حفيده وقع لي شخص ليمان وقال حفيده وقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثن بالحمدله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ سقطت تلك الأجوبة إذا صحت هذه النسخة. قال والحمد ذكر محاسن المحمود بناء على النسخة الأخرى. اراد ان يبين متعلق الحمد قال والحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه واجلاله وتعظيمه ذكر محاسن الذكر في الأصل يكون ب باللسان ولذلك الحمد في اصل معناه اللغوي هو الثناء باللسان ثناء ب باللسان حينئذ يكون الثناء باللسان هو هو الحمد قال ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه أراد أن يجمع بين أمرين وهو أن الحمد لابد أن يكون مركبا من شيئين أولا ذكر باللسان لمحاسن المحمود وثانيا عمل قلبي وأشار به العمل القلبي إلى أن يكون مع الذكر باللسان محبة وتعظيم وإجلال فإن خال القلب وتجرد اللسان بالثناء لا يكون حمدا فمن حمد الله تعالى يحمده بلسانه مع اجلاله ومحبته وتعظيمه بقلبه فإن خلا عن عمل القلب المذكور سمي مدحا لا لا حمدا ولذلك قد يمدح شخصا وهو يبغضه ولا يحب يكرهه إنس كذلك لأن قد يكون ثم خوف أو مجاملة أو نحو ذلك فيكون ذاكرا لمحاسنه دون أن يكون ثم في القلب ما هو محبة وتعظيم وإجلال لكنه لا يسمى حمدا لا في الشرع ولا في اللغة وإنما يسمى مدحا ففرق بين الحمد والمدح اشتركا في ذكر محاسن المحمود يعني في ذكر المحاسن المتعلقة بالمحمود باللسان وافترقا في العمل القلبي فتجرد القلب عن المحبة والتعظيم والإجلال صياره مدحا واقتران الذكر ذكر اللسانية محاسن المحمود مع الحب والإجلال والتقضي سيره حمدا قال ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والعناية به وإظهار شرفه وفضله وحرمته يعني أراد أن يفسر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النبي يعني اثنى عليه وإذا قال اللهم صلي هذا سؤال من الله عز وجل أن يوثني وفيه اعتراف بقصور العبد في كونه لن يؤدي حق النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يسأل الله عز وجل المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي مباشرة وإنما يقول اللهم صلي إذا يسأل الله عز وجل أن يوثني وأما ثناؤك أنت هذا ليس بصلات وإنما الصلاة هو أن تطلب من الله عز وجل أن يوثني على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو العالي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو ثناء عليه أو صلاة الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وثناء عليه في الملأ الأعلى وهذا ينبني عليه أن فيه عناية به وفيه إظهار شرفه صلى الله عليه وسلم وفضله وحرمته قالوا على هذا فالابتداء بالبسمله حقيقي وبالحمد نسبي إضافي ويأتي شرحه إن شاء الله تعالى يحتاج إلى نظر والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين